إنا اعتدنا لِالكَافِرِينَ سلاسلَ وأغلالَ وسَعِيرَ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزاجُهَا كَافُوراً عَيْنَيْهِ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرَاً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 ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زجبيلا عينا فيها تسمى سل ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئل أم